أولئك الذين هزوا الله فبه دام قتاده أولئك الذين هدن الله فبه دام قتاده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ثم أما بعد أحبة الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله تعالى في لقاء جديد في برنامجكم فبهداه مقتده ولازلنا نواصل الحديثة في هذا البرنامج عن القضايا المنهجية والصفات الإصلاحية التي تجعلنا نقتدي بهدي الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام حديثي إليكم في هذا اليوم حديث ممتع حول قضية الحرص على هداية الناس لقد كان سادتنا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يبخعون أنفسهم ويلومونها أشد اللوم حينما تقصر عن الدعوة لقومهم لذلك لاحظوا كيف قال الله سبحانه وتعالى عن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريص على دعوتنا ويلوم نفسه حينما يرى كثيرا من الناس لا يستجيبون لدعوته قال الله عز وجل له إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وجميع الأنبياء والرسل يتميزون بعدة ميزات تدل فعلا على حرصهم على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وعلى الهداية أول أمر إن أنهم كانوا يعتنون بدعوة الأقارب سواء كانوا من الأقارب المؤمنين أو من الأقارب المعرضين والكفار نجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري حينما أنزل الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل فنادى يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني كعب مرة أنقذوا أنفسكم من النار لا أغني عنكم من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئتي لا أغني عنك من الله شيئا هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب العشيرة كلها وحينما قال الله عز وجل له وأنذر عشيرتك الأقربين كان ذلك كما يقول ابن حجن رحمه الله تعالى لأن يكون للمبعدين والبعداء عن أقاربه حجة فيقولون لماذا استقصد رسول الله الأباعد؟ من الناس الذين لا يقربون له وابتعد عن أقاربه فكان الأول والأولى والأحرى بالداعية إلى الله أن يستهدف الأقارب أولا وثانيا لكي يكون هؤلاء الأقارب حماية له ومن أهل النصرة له حتى يقومون بدعوته ويذودون عن حياض هذا الدين وعن بيضة الإسلام والمسلمين لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بذلك اعتناء شديدا جدا وكان يذهب إلى عمه أبو طالب ويدعوه إلى التوحيد حتى قبل وفاته يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله وكان يذهب إلى عمه أبي لهب ويقول له يا أبا لهب ادخل في الإسلام فيقول له تبا لك ألي هذا جمعتنا وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يحاول قدر الإمكان أن يدعو إلى الله عز وجل حريصا في هذه الدعوة حتى يكون قد وقع في قلبه شيء من الحسرات على عدم هداية قومه فيأتي الوحي من الله عز وجل فلا تذهب نفسك عليهم حسرات قال الله عز وجل كذلك فلعلك باخ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً وقد يشعر أحياناً بالضيق فيقول الله سبحانه وتعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكم من الشاكرين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وكان جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام في الحديث الذي صححه جماعة من أهل العلم وإن كان في سنده مقال أن نوح عليه الصلاة والسلام جمع أبناءه قبل وفاته فقال لهم إني أوصيكم باثنتين وأنهاكم عن اثنتين أوصيكم بالتوحيد والصدق وأنهاكم عن الشرك والكذب فكان الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كذلك يعتنون عناية شديدة بأقاربهم هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو والده آزر ويقول له يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا هذا لوط عليه الصلاة والسلام يدعو زوجته هذا نوح يدعو ابنه حتى كان يدعوه إلى أن كان البحر يضطرم لولا أن هذا الموج قد حال بينه وبين ابنه لأكمل دعوته وحال بينهم الموج فكان من المغرقين هذه الحالة كانت فيها نوع من الحرص على الهداية ثاني نقطة من نقاط الحرص على الهداية أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كانوا يتنقلون في المواقع وفي الأماكن فهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو قومه وعشيرته ثم يذهب إلى النمرود فيدعوه ثم يذهب إلى أولئك القوم الذين يعبدون الكواكب ويعبدون الشمس ويعبدون القمر فيدعوهم يذهب وينظر في كل طريقة وفي كل حالة لكي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى هكذا كانت حالته عليه الصلاة والسلام وهكذا كان موسى عليه الصلاة والسلام يدعو فرعون ويدعو من آمن من بني إسرائيل ممن كان على دين فرعون وهكذا كان أيها الأحبة الأكارم كثير من الأنبياء والرسل يعتنون في نشر دعوتهم في كثير من الأماكن التي يوصيهم الله سبحانه وتعالى فيها وكذلك نجد أن هؤلاء الأنبياء والرسل يحرصون في الدعوة إليهم بالهداية لا كما يكون بعض الناس الآن حينما يدعو قومه إلى الهداية يقول لقد أقمت عليه الحجة وهذا يكفي كلا لقد كان الأنبياء والرسل يحرصون على الدعوة لهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم مهدي ثقيفا حينما قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أدعو على دوس فقال اللهم مهدي دوسا وأتبهم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري عن نبي من الأنبياء والرسل حينما شج وجهه وسال الدم على وجهه وكان يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون وفي رواية اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون هكذا كانوا أيها الأحبة يحرصون على الهداية حتى بالدعوة لهم يدعون إليهم ويسئلون الله عز وجل أن يهديهم حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي هريرة اللهم مهدي أم أبي هريرة اللهم مهدي أب أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حريصا على الدعوة لهم بأن يهديهم الله سبحانه وتعالى ومن أهم النقاط في الحرص على الهداية أنهم كانوا يدعون وقد يكون الواحد منهم في السجن انظر إلى يوسف عليه الصلاة والسلام حينما كان يدعو ذلك السجين يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار كانوا يستغلون فرصة سجنهم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يوسف عليه الصلاة والسلام يستغل وقت ملكه وحكمه لكي يكون داعية إلى الله عز وجل بكونه ذلك الرجل الحفيظ كونه ذلك الرجل الأمين بكونه ذلك الرجل الصادق حتى تولى ذلك الأمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري يخبرنا عن مثل عظيم جميل جدا في قضية حرصه على هداية الناس قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري إنما مثني ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الفراش والدواب يقعن فيه وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقحمون فيها يحاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يشبه حالته في دعوته لأمته بذلك الرجل الذي استوقد هذه النار والفراش والدواب يريد أن يقع فيها وهو يحاول أن يبعدها وهي تريد أن تدخل فيها هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين حالته العظيمة وشفقته العظيمة وحرصه ورأفته بأمته وبقومه حتى يدعوهم إلى الهداية ويبعدهم عن طريق الغواية أحبة الأكارم لا تبتعدوا عنا كثيرا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله عز وجل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كلمة عظيمة له أولست تبغي القرب من الله عز وجل فاشتغل بدلالة عباده عليه فهي حالات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أما علمت أنهم آثروا تعليم الخلق على خلوات التعبد لعلمهم أن ذلك آثروا عند حبيبهم وهو الله عز وجل وهل كان شغل الأنبياء والرسل إلا معاناة الخلق وحفهم على الخير ونهيهم عن الشر لقد كان الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يعانون معاناة شديدة أحبة الأكارم في دعوتهم للخلق وكانوا يحاولون قدر الإمكان أن يؤثروا على أولئك الخلق في طريقة تدل على أنهم يحرصون حرصاً شديداً على هدايتهم حتى كان الواحد منهم يستفيد من جميع الطاقات ومن جميع القدرات ومن جميع القوات التي تدعوهم إلى التأثير على أولئك القوم حتى يؤمنوا بالله عز وجل ذلك النبي يقول ألا رجل يصدكم عما كان يعبد آباؤكم؟ ونجد أن سليمان عليه الصلاة والسلام لم يستغن عن الهدهد الذي كان داعية إلى التوحيد حتى أن أبو معاذ الرازي رحمه الله تعالى يقول لا يكن الهدهد أغير عليك من التوحيد حينما رأى تلك الملكة تعبد من دون الله فأخبر الهدهد سليمان عليه الصلاة والسلام نجد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يستعين بعبد الله بن أبي أوريقط ليدله في الطريق فكان رجلا خريتا دليلا يدل على الطريق من المدينة إلى مكة يستفيد من جميع القدرات والطاقات حتى يوصل الخير إلى الغير نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يرسل عبد الله بن أبي حدرد عيناً على الكفار يستفيد من طاقته عليه الصلاة والسلام نجد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول لأبي بكر وعمر لو اتفقتما على شيء ما خالفتكما نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يستفيد من خالد بن الونيد في مرحلة الجهاد في سبيل الله وفي أبي عبيد عامر بن الجراح ليكون أمين هذه الأمة وليكون ابن مسعود صاحب سواك النبي صلى الله عليه وسلم ولعلي بن أبي طالب ليكون ذلك الرجل الذي يعطيه الراية رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفيد من جميع القدرات والطاقات حتى نجده قد استفاد من قدرة وطاقة سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه حينما حفر الخندق وكان طول الخندق يومئذ خمسة آلاف وأربعة وأربعين مترا وكان ذلك الخندق عريضا جدا وكان ذلك الخندق عميقا جدا طويلا جدا يستفيد من جميع القدرات والطاقات بأبيه وأمه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نجد أن موسى عليه الصلاة والسلام يقول وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي غدا نرد أن يصدقني ويقول واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشد به أزري وأشركه في أمري نجد أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام اشترك هو وولوط عليهما الصلاة والسلام في الدعوة إلى التوحيد كان الأنبياء والرسل أمة واحدة على قلب واحد يستفيد بعضهم من بعض ويمعن بعضهم في النظر إلى طريقة ذلك النبي حتى يستفيد من جميع القدرات والطاقات وكذلك من الطرق والطاقات التي كانت حوله أيها الأحبة الأكارم لو أردنا أن ننظر إلى حالنا اليوم وإلى واقع كثير من الدعاة اليوم لا نجد أن هذا الحرص على الهداية الذي يجعلهم يقتدون بما كان عليه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كان أحد الدعاة المعاصرين يقول إذا أردت أن تكون رجلا عظيما عملاقا في الدعوة إلى الله فلا تنم على الوسادة وأنت إلا وتجد أن بدنك كله مرهقا في التفكير في هذه الأمة كيف تنقل هذا الخير إلى الغير لا أنك تقول لقد دعوت ذلك الرجل وأعرض عن دعوتي وكلمت ذلك الرجل ولم ينتبه لي فأين أنت يا أخي الكريم من هذه الحالة مع حالات الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لقد كان الأنبياء والرسل من شدة حرصهم على الهداية وعلى الدعوة أيها الأحبة الأكارم أن الرجل منهم ما كان يظهر من نفسه إلا كل خير حتى لا يأتي ذلك الرجل فيقول إن فلانا أمرنا بشيء وخالفنا قال الله عز وجل على لسان شعيب عليه الصلاة والسلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح مستطعت وما توفيقه إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب يا أخي الكريم يا أخي الداعية يا أخت الداعية علينا أن نستفيد من هذه التجارب كلا والله ليست تجارب إنها عصمة أعطاه الله عز وجل لأولئك الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام في تبليغ هذا الدين إلى الناس جميعا. وهذه العصمة عصمة فيما يبلغونه عن الله سبحانه وتعالى هؤلاء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام حينما نجد هذا الحرص الشديد من دعوتهم حتى نجد منهم هذا الحرص على أن يكون ذلك النبي حريصا على دعوة غلام صغير كادت روحه أن تقعقع وأن تخرج إلى باريها فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الغلام فيقول له قل لا إله إلا الله فينظر الغلام في وجه والده اليهودي فيقول له اليهودي أطعب القاسم فيقول ذلك الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله هكذا هكذا وإلا فلا لا اطرح الهول والردى والجبال لقد كانوا عمالقة وكانوا شامخين كانوا يخرجون من حياتهم القصيرة إلى هذه الحياة العظيمة بغض الحياة وخوف الله أخرجني وبيع نفسي بما ليست له ثمن. إني وزنت الذي يبقى ليعدله ما ليس يبقى فلا والله متزن. أسأر الله سبحانه وتعالى جل في علا أن يجعلني وإياكم أحبة الأكارم، هداتا مهديين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائه وحربا على أعدائه. نحب بحبه من أحب ونعادي بعداوته من خالف أمره. استودعكم الله عز وجل إلى حلقة قادمة قريبة بإذن الله عز وجل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Surah oh, no.